Bismillahir Rahmanir rahim. Vainulinukon fifin, alalinin, idetal, alalinasiestumfun. Vainulinukon fifin, alalinin, idetal, alalinasiestumfun. Vainulinukon fifin, 111. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 112. وما أدراك ما سجين 113. كتاب مرقوم 114. ويلو يومئذ للمكذبين 115. الذين يكذبون بيوم الدين 116. وما يكذب به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 ثُمَّ صَالُوا الْجَحِيمَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا الاَرانَك يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي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 117. وما أرسلوا عليهم حافظين 118. فاليوم, فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 119. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون